ثم ارجع البصر كرتين الْبَصَرُ اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجو بين الشياطين وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض جلولا فامشوا في منافبها وكلوا من رزقه وإليه المشور آمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبرهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم طافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بسيط. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمنين الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عشو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي ثويا على طراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والنفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تخشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذنفة فيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في الظلال مبين